إذا كان الفرق معلوما وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهيته الحق وإلهية ما سواه فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء قال تعالى اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار آه الله خير اما يشركون ام من خلق السماوات والارض والايات التي بعدها ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال مثلها أم من هو قالت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك والآيات في هذا المعنى كثيرة وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص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 العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والستون ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضله إذا كان الفرق معلوما هذه قاعدة اخذها رحمه الله تعالى بحسن تأمل ونظر في آيات القرآن الكريم والقرآن في هذا الباب باب المفاضلة إذا كانت الأوصاف كافية ظاهرة بينة للتمييز وإظهار الأفضل ممن دونه يغني في مثل هذه الحال عن التصريح بالأفضل أو بالمفاضلة فيكتفى بذكر الأوصاف عن التصريح لوضوح الأمر وهذا جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها وذكر رحمه الله أن في المقامات المهمة كالمقابله بين الإيمان والكفر التوحيد والشرك بين إلهية الله الحق وإلهية ما سواه في مثل هذه المقامات يذكر تباين الأوصاف ويكتفي بذلك لأنه من خلال تباين الأوصاف يعرف دون حاجة إلى التصريح والتصريح إنما يحتاج إليه عندما تكون الأوصاف متكافئة أو متقاربة فيحتاج المقام ان يصرح فيه بالأفضل أو يصرح فيه بالمفاضلة والتفضيل لكن إذا كانت الأوصاف مغنية فأصبح حينئذ المقام لا يحتاج إلى أن يصرح بالتفضيل وساق رحمه الله تعالى أمثل منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الأرباب وصفهم بالتفرق والواحد جل وعلا والله جل وعلا وصف نفسه بالواحد القهار فأغنى بذكر الأوصاف عن ذكر التفضيل والأفضل الافضل الله خير اما أم يشركون أيضا من هذا الباب فقوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هل الخير للإنسان أن يتبع ويعبد والعياذ بالله اربابا متفرقة فيكون قلبه ممزقاً مشتتاً ممزعا بين أرباب كثيرة متعددة لا تغني عن نفسها شيئا فضلاً عن أن تغني عن داعيها وعابديها هل هذا خير الإنسان أم الله أم أن يتجه في عبادته وخضوعه ودله لله الواحد القهار لله الواحد القهار جمع بين هذين الاسمين الواحد القهار وترى الجمع بينهما في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وهذا في حكمة نبه, نبه عليها أهل العلم نبه عليها أهل العلم يذكر الواحد ويذكر معه القهار لأن القهار لا يكون إلا واحدا والواحد لا يكون إلا قهارا جل على. فلو كان اثنان متصفان بالقهر لم يتميز احدهما عن الاخر بذلك لم يتحقق معنى القهر ووصف القهر للاثنين معا لأن أحدهما مكافئ للآخر لكن إذا كان القهار واحدا هنا يظهر الكمال إذا كان القهار واحدا أي لا ينازعه ولا يغالبه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولهذا يقترن هذا الاسمان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم فأيهما خير للإنسان أرباب متفرقون تشتت في أرباب كثيرة متفرقة لا تغني عنه شيئا أم يخلص دينه لله الواحد القهار المقام لا يحتاج إلى التصريح بالأفضل ولهذا لم يصرح لظهور, لظهور الأمر وعدم خفائه وخير هذا أفعل تفضيل هذا أفعل تفضيل يقول أهل العلم استعمل أفعل التفضيل هنا في غير بابه تعمل أفعل التفضيل في غير بابه لأن العادة في استعمال أفعل التفضيل عندما يكون في المفضول شيء من الأوصاف التي فضل بها الأفضل عليه مثلا تقول مثلا العسل أحلى من السكر على سبيل المثال هنا استعملت أفعل التفضيل في بابه استعملته في بابه لأن كل منهما حلو ولكن من يزف أحدهما عن الآخر بمزيد فضل لكن لو قال قائل العسل أحلى من الملح يقال استعمل افعل التفضيل في غير بابه لأن المفضول ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل فهنا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هذا من باب استعمال افعل التفضيل في غير بابه لأن الأرباب المتفرقة لا خير فيها لأن الأرباب المتفرقه لا خير فيها مطلقا لا خير فيها مطلقا بل هي كلها شر وضر وباطل وضلال وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مزيدا من الامثله في تقرير هذه القاعدة نعم قال تعالى قال رحمه الله تعالى القاعده التاسعه والستون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأسلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيا لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من ونص القاعده هو لفظ حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من يشهد له القرآن في مواضع كما ينبع على ذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر الشواهد. من القرآن الكريم على أن من ترك شيئا لله يعني إنما تركه لله ولأجل وجه الله فيعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه ذكر شواهد من القرآن عديدة وأيضا واقع الناس يشهد لذلك كثير من الناس عندما اقتنع بمن الله سبحانه وتعالى عليه وهدايته له بالحق والهدى وكان على شيء من الحرام فتركها لله فتح الله عز وجل له من أبواب الخير والبر والتيسير والعون والتوفيق ما عوضه به عما كان تركه لأجل الله سبحانه وتعالى وهذا الباب يحتاج من الشخص إلى يقين وثقة بالله يحتاج إلى يقين وثقة بالله عز وجل فيترك يترك الشيء لله واثقا بالله يترك الشيء لله واثقا بالله عز وجل والثقة لا تكون إلا بالله لا تكون بالنفس ولا بالغير الثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي لب التوكل وخالصه لب التوكل وخالصه فالثقة لا تكون لا تكون إلا بالله ويخطى بعض الناس عندما يقول أنا عندي ثقة بنفسي او أنا واثق بنفسي او يقول أنا واثق فيك الثقة لا تكون إلا بالله عز وجل الثقة لا تكون إلا بالله مثل التوكل الثقة مثل التوكل لا تكون إلا بالله جل وعلا ولهذا سئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي هذه الديار كما في مجموع فتاوى رحمه الله تعالى سئل هل ي... هل تجب الثقة بالنفس هل تجب الثقة بالنفس قال الثقه بالنفس لا تجب قال الثقه بالنفس لا تجب ولا تستحب بل لا تجوز لا تجب ولا تستحب بل لا تجوز لا يجوز ان يكون الانسان عنده ثقه الا بربه وأما نفس الإنسان تخونه قد يعتمد على نفسه واثقا بها فلا يتهيأ له إذا لم يحالف توفيق الله وعونه ومده فيبدو الإنسان الأسباب المتاحة له المتهيئة له وتكون ثقته كلها بالله وتكون ثقته كلها بالله سبحانه وتعالى وحده واعتماده على الله وتوكله على الله لا على نفسه لا يتوكل على نفسه ولا على غيره وإنما يتوكل على الله ويبدل الأسباب النافعة وفي هذا الباب عندما يترك المسلم شيئا لله جل وعلا يتركه وهو على ثقة بالله عز وجل أن منه التوفيق والعوض والتيسير والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذه القاعدة كما اشرت كما اشار المصنف رحمه الله لها سواهات كثيرة في القرآن الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال من ذلك ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هاجروا اوطانهم أموالهم أحبابهم لم يهاجروا إلا لله وابتغاء رضوان الله تركوا الأموال تركوا البيوت تركوا الأولاد تركوا كل شيء خرجوا بأبدانهم لله سبحانه وتعالى فعوضهم الله سبحانه وتعالى الرزق الواسع في الدنيا والعزه والتمكين ولما اعتزل إبراهيم قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا من أبيه وقومه عوضه إسحاق ويعقوب نبيين من الصالحين وسليمان لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريحة تجري بأمره والريح أسرع من الخيل وعوضه أيضا الشياطين كل غواص وبناء لما أتلف الخيل عندما ألهته عن ذكر ربه وهذا على قول في, في تفسير الآية مسحا بالسوق والأعناق قيل المراد أنه قتلها وعقرها كلها لأنها ألهته وضع هذا القول بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وقيل إن المراد بالمسح حقيقة المسح يعني يمسح ما على سوقها وأعناقها من غبار أو تراب أو نحو ذلك فالذي ذكره المصنف رحمه الله على قول ذكره المفسرون في معنى الآية قالوا أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيك والراحة لهم هداية للضالين كذلك والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين قال ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع للذات الدنيا ما يفوق جميع للذات الدنيا فأما الكلام الشيخ رحمه الله من ترك شهوته عندما يتاح للإنسان الشهوات المحرمة الشهوات المحرمة فيتحاشاها ويتركها لله جل وعلا مع انها أتيحت له وتهيأت وعرضت عليه لكنه تركها لله طاعه لله وخوفا من عقابه يعوضه الله سبحانه وتعالى بهناءه عيش لا توصف بهناء عيش لا توصف لقاء تركه لتلك المعاصي لاجل الله سبحانه وتعالى لاجل الله سبحانه وتعالى بخلافه والعناد بالله من يقع في هذه المحرمات ويتلوث بهذه المحرمات ربما أنه في حياته اللاحقة عندما يتعفف بالزواج لا يجد الهناءها التي يجدها من كان متعففا عن الحرام مبتعدا عنه متقيا الله سبحانه وتعالى وهذه قائدة مضطرد في كل الأمور من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يكتب الله سبحانه وتعالى له في حياته الدنيا من اللذة والهناءة وطيب العيس ويكتب له أيضا في الآخرة ثوابه العظيم وأجره الجزيل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم باحسن بأحسن ما كانوا يعملون وفي هذا الباب عندما تعرض على الإنسان الهداية وتبدأ تدور في نفسه المخاوف مثلا من يعمل في بنك ربوي أو يعمل في تجارة محرمة أو بيوع محرمة أو نحو ذلك من امور ثم تعرض عليه الهداية وينصح ويذكر وتذكر له الأدلة فيبدأ كثير من الناس في هذا المقام بين الصراعين صراع مع نفسه الأمارة بالسوء والشيطان واستراع مع هذا الحق والهدى الذي يسمعه ويلقى عليه فبعضهم في هذا المقام يقول من أين أكتسب كيف أعيش كيف انفق على أولادي كيف أمشي حياتي كيف أترك هذه الأمور وهي مصدر رزقي هكذا يقول بعض الناس فيحتاج مثل هؤلاء إلى فعلا ثقة عظيمة بهذه القاعدة التي حديث النبوي ودل عليها القرآن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وكما قدمت اولا لا ينبغي ان يدخل على سبيل التجربه وانما يدخل على سبيل الثقه بالله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والامور كلها بيد الله الله جل وعلا هو المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الامور كلها بيده جل وعلا فيدخل الانسان واثقا بربه ويترك المعاملات المحرمه التي ابتلي بها ويقبل على المعاملات المباحة وعلى ثقة بربه سبحانه وتعالى أن الله سيعوضه خيرا في دنياه أخرى هذه قاعدة شريفة وعظيمة وكل إنسان يحتاج لفهمها فهمها والعلم بها وتطبيقها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السبعون القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعطي من, من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح وفي طريقته في محاجة أهل الباطل وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول أهل الشر والفساد نوعان أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبضي من الأساليب المتنوعة في إفسادية ما هو معروف وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق تريان النار في العشب الهشيم ولم يكن عند الاكثرين ما يرد ثولتهم ويقمع شرهم وانما عندهم من, عندهم من الاصول والعقائد والاخلاق والسياسات ما يمكن امثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد ولكن ولله الحمد القران العظيم والدين القويم قد تكفل من مقاومه هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على اعقابهم منهزمين فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأقوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغ شرورهم التي طريقها الأمثل تحليل الأخلاق والحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الراسماليين الذين يجمعون ويمنعون، فهؤلاء وإن ابدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا السيار المزعج المقرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم، ولا قوة تجابه قوتهم. ولكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمه والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراف بل تقرف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهر فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف ابدى القرآن من الحجج والبراهين. على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتقضع له فحول الرجال وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط, بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الاداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والاعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواه واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه تصد هذا القرآن العظيم بعدله وقصه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الصاطع وحجده القواطع لم يبق, وجه إلا إلا لم يبق في وجهه باطل إلا محقه لم يبق وجهه باطل إلا محق ولا شر إلا سحقه ولا بق ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له فهو الحصن الحصين من جميع الشرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة السبعون قال القرآن كثير بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه هذه قاعدة عظيمة تبين مكانة كتاب الله عز وجل ومنزلته العليه وأنه لا يوجد على وجه الأرض باطل وظلال إلا وفي القرآن إبطان الله ونقض له وبيان لفساده وبطلانه فالقرآن فيه مقاومة كل باطل وصد فيه مقاومه كل باطل وصد كل ظلال ورد كل زيف بما فيه من الآيات المحكمات والحجج البينات والدلائل الظاهرات التي تقمع شبه جميع المفسدين وظلال جميع المضلين وهذا من كمال هذا الكتاب كتاب الله عز وجل العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد قال الله تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فالقران فيه الرد على كل مضل لكن الوقوف على ردود القرآن ونقضه لباطل المبطلين يحتاج إلى عالم راسخ وإمام متمكن في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال شيخ الإسلام في بعض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مناظراته لأهل الباطل. قال أنا ملتزم أن أي مبطل يستدل على باطله بآية من القرآن أن أرد عليه بالآية نفسها التي استدل بها أي مبطل يستدل على باطله بآية من القرآن أن أرد عليه بالآية نفسها فضلا عن الآيات الأخرى الكثيرة التي ترد باطل المبطلين وضلال المضلين فالقرآن كله القرآن كتاب عظيم فيه الرد على كل باطل أي كان نوع الباطل ثم إن الشيخ رحمه الله فصل في القاعدة أن العقائد التي او المذاهب الفاسدة التي عند الناس تدور على قسمين بينها رحمه الله القسم الأول عقائد باطلة أنشأها الناس واخترعوها عقائد باطلة سواء كانت هذه العقائد الباطلة أديانا حرفت أديانا منزلة حرفت مثل النصرانيه واليهودية وغيرها أو كانت أديانا اخترعت من الأساس وما أكثرها فهذا قسم من الفساد الموجود القسم الثاني ما عبر عنه رحمه الله تعالى المقاومين للأديان المقاومين للأديان وأن الحياة عندهم مجرد ماده يعني يتعايش مع الحياة فقط من أكل وشرب صناعات أعمال تجارات إلى اخره أما دين وعبادة فيردون الأديان كلها يردون الأديان كلها لا إله والحياة مادة وهؤلاء الشيوعيون والشيوعيون لما ينتشر مدهم انتشار مدهم إما يكون ببطش القوة أو يكون باستغلال الجهل جهل الناس بالدين ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى أنه لما جاءت الشيوعية ولم يكن عند كثير من الناس عقائد راسخة وأخلاق كاملة وآداب فاضلة مستمدة من الدين دخلت فيه مؤثرة أما من كان على عقيدة وإيمان وخلق مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يرى بعين واضحه أن الشيوعيه أقبح ما يكون فضلا عن ان يقتنع بمبادئها الهدامة وأرائها الزائفة الباطلة فهذا من حيث الجملة الفساد الذي يوجد إما أديان إما عقائد باطلة يعتقدها الناس ويدافعون عنها وينافعون او الشيوعية التي هي محاربة لأديان وانشغال بمتع الدنيا فقط والتسلط على الناس والبغي والعدوان ثم من جهة أخرى إذا نظرنا إلى العقائد التي في الناس العقائد التي في الناس نجد أنها على قسمين لا ثالث لهما القسم الأول العقائد التي هي منزلة من الله والله عز وجل هو الذي له الحكم ان الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا اياه عقائد نزلت من الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه عقائد نزلت من رب العالمين والتفاصيل المتعلقة بهذه الأصول أيضا مبينة في الكتاب والسنة فهذه عقيدة نازلة نزلت من رب العالمين وحيا ودينا أمر الله عز وجل عباده أن يدينوا به ما سوى هذه العقيدة النازلة تسمى عقائد نابته نبتت في الأرض لم تنزل من السماء احترعها الناس وأنشأوها ولهذا العقائد على نوعين عقائد نازلة وعقائد نابتة وكل عقيدة لم تنزل من السماء بوحي من الله فهي نابتة وكل عقيدة نابتة فهي باطلة وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. ولهذا نجد أن الأنبياء لما أرادوا إبطال العقائد التي على عليها أقوامهم احتجوا بهذا أنها لم تنزل إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فنخرج من هذا بقاعدة وتأصيل مبارك أن العقائد على نوعين عقائد نازلة نزلت من السماء بوحي من الله وعقائد نابتة وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة لأن الدين لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا تأخذ منه فائدة عظيمة أن أي عقيدة تعرض عليك من أي شخص كائنا من كان إذا لم يدعمها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فدعك منها إذا لم يدعمها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم دعك من هذه العقيدة لأن العقيدة إنما تكون صحيحة قويمة سليمة إذا كانت نازله بوحي من الله عز وجل أما إذا كانت من اختراع العقول وآراء الناس وبنات الأفكار ونسج الخيال أو مثلا بالتجارب والتصورات والآراء وغير ذلك هذا كله باطل العقيدة إنما تكون صحيحة إذا كانت عقيدة نزلت بوحي من الله سبحانه وتعالى ولهذا في الدرس المبارك الذي ألقاه يوسف عليه السلام على صاحبي السجن قرر هذا الأمر أجمل تقرير قال يا صاحبي السجن قال أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين لله جل وعلا والحكم لله سبحانه وتعالى ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال كلمة في هذا الباب عظيمة وموجودة في مجموع فتاوى لما طلب أن يكتب نصا في الاعتقاد قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن أكبر مني الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله وللرسول بمعنى أنه إذا كان هناك آية في القرآن أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على الاعتقاد وإلا يرد الاعتقاد الذي ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأمة مبتلات بكتب الآن تسمى كتب العقائد يا إخوان الأمة الآن مبتلات بكتب تسمى كتب العقائد ليس فيها آيات ولا أحاديث مبتلات الأمة بكتب تسمى كتب العقائد وتسمى أيضا كتب أصول الدين ليس فيها آيات ولا أحاديث تجد من أول الكتاب إلى آخر يقول بما أنه كذا إذن يكون كذا ولو أنه كان كذا لكان كذا استنتاجات وتصورات وخيالات وأشياء من هذا القبيل كل هذا لا يستقيم به اعتقاد كل هذا لا يستقيم باعتقاد لا يبنى اعتقاد على هذه الامور الاعتقاد يبنى على قال الله قال رسوله ولهذا فرق ما بين كتب ائمه السلف في العقيدة وكتب أهل الباطل أن كتب أهل السنة تجد العالم يبوح يقول باب من العقيدة كذا قال الله تعالى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه ميزة كتب أهل السنة إذا رأيت كتب أهل البدع يقول من العقيدة كذا ما الدليل؟ قال لو أنه كذا لكان كذا وبما أنه كذا إذن يكون كذا ثم يدخل في سسطة وعقليات ما أنزل الله بها من سلطان ويمكن لهذه النظريات التي يقررها أن يأتي شخص أكثر جدلا من فينقض هذه العقليات ولهذا الإمام مالك رحمه الله له كلمة عظيمه جدا في هذا الباب جاءه رجل قال ان تجادل معك قال إن غلبتك قال إن غلبتك قال أتبعك قال إن غلبتني قال تتبعني قال وإن جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه قال يا هذا الدين ليس لمن غلب الدين ليس لمن غلب ما معنى الدين ليس لمن غلب أي الدين لله ليست المسألة أنني أتناظر مع فلان أو اتحاور معه فإذا أسكتني فالدين الصحيح معه لا الدين قال الله قال رسوله ليس الدين لمن غلب ليس الدين حوار بالعقل وبالآراء وبالتصورات والذي يغلب الآخر هو صاحب الدين الصحيح لا الدين قال الله قال رسوله فالشاهد أن هذه قاعدة عظيمة جدا يدعو فيها الشيخ إلى التعويل على كتاب الله في الجانبين تقرير الحق وتأصيله وفي نقض الباطل وتزييفه وفي نسخة أخرى لكتاب القواعد الحسان لا أعاد أفصياغه وذكر تفصيلات نافعه نقف عليها نعم قال رحمه الله فأعظم أهل الشر أهل التعطيل المنكرون ما سوى المحسوسات المنكرون للخالق وأديان الرسل وما أخبر الله به وأخبرت رسله وفي القرآن من البراهين والحجج المتنوعة ما يبطل قولهم ويضمحل معه مذهبهم ويتبين للعقلاء أنهم مكابرون في إنكار أظهر الأشياء وأجلاها ومنهم أهل الشرك بالمخلوقات وتسويتها بالرب في شيء من الصفات والنعوت أو الحقوق الخاصة لله وفي القرآن من إبطال الشرك ووجوب التوحيد وإقامة البراهين على تفرد الله تعالى بالوحدانية وصفات الكمال وأنه لا يستحق العبادة سواه ولا أحد يساويه في وصف ولا حق من الحقوق ما يكفي بعضه لازهاق قولهم ومنهم المنكرون للأنبياء من الأميين والملحدين وغيرهم وفيه من الحجج والبراهين على إثبات رسالتهم والآيات والقوارق الدالة على صدقهم والأوصاف والنعوت التي اتصفوا بها ما يدل أكبر دلالة على أنهم رسل الله حقا وأنهم اصدق الخلق وأكملهم في كل صفة كمال وأفضلهم في كل فضيلة ومنهم المفرقون بين الأنبياء والكتب الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعضهم ويكفرون بغيره وفي القرآن حجج وبراهين كثيرة تدل على إبطال قولهم وأنهم متناقضون متهافتون في إثباتهم ونفيهم وأن الإيمان الحق والحق والحق الصريح الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وأن الحق والصدق والعلم واليقين يجب الإيمان به والاعتراف به حيثما كان ومع من كان وليس ذلك بالدعاوى والأماني. ومنهم الإباحية والشيوعيه الذين هم فساد الأديان والملك والدنيا والآخرة والقرآن كثير بإبطال قولهم بما فيه من العقائد والبراهين ووجوب التحلي بالأخلاق الجميلة والتخلي من الأخلاق الرذيلة وإيجاب الحقوق المتلوعة بين طبقات الناس ووجوب الزكوات وإنقاذ المضطرين وغيرها من الأحكام فكل هذا سد محكم يمنع نفوذ هؤلاء المفسدين ويبطل شرهم ويزهق حجتهم ومنهم اهل البدع على اختلاف مذاهبهم وتنوع اقوالهم وفي القران من البراهين والوجوب من البراهين ووجوب التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه ووجوب رد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بحبل الله ودينه ما يبطل قولهم ويكسر شوكتهم ومنهم أهل التحزب والتشيع وتفريق المسلمين وتنزيق وحدتهم وفي القرآن من الحث على الاعتصام بحبل الله والحث على الألفة والنهي عن التفرق والإخبار بأنه طريق أهل الضلال والغضب والتحذير من احوال هؤلاء ووجوب لزوم الأصول العامة الكلية ما يقمع شرهم. ويبين شناعة طريقتهم ومنهم أهوائض والزواج لما يقمعهم ويردعهم ويخفف شرهم فكل صاحب شر وفساد إنما سلطته ووصول شره على من لم يعتصم بالقرآن وخرج من هذا الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين من كل شر وضرر وهو القاهر لكل باطل قاومه في كل الأمور هذه خلاصة عظيمة جدا قد لا تجدها مجتمعة في موضع آخر بمثل هذا الإيجاز حيث عرض رحمه الله تعالى أبرز الشرور والانحرافات الموجودة على وجه الأرض عرضها بإيجاز وايضا عرض بإيجاز دلائل القرآن وسواهده على ابطال تلك الانحرافات تذكر أهل التعطيل وأهل الشرك والمنكرين للأنبياء وذكر المفرقون بين الأنبياء وذكر الشيعيين وأهل البدع وأهل التحذبات وأهل الفساد في الأرض ذكر هؤلاء وأيضاً ذكر الدلائل أو اشاره إلى الأدلة فهذه جمله مختصرة بسطها يطول ولهذا ألفت الانتباه إلى أنت ألفت انتباه بعض طلبة العلم أن يمضي وقتا مع هذه الجملة يستفيد فائدة عظيمة يحاول أن يربط هذا الكلام بجمع الأدلة لأن الشيخ أجمل يا يؤدي الغرض فإذا عشت مع هذا الكلام وقتا تستعرض الدلائل وتستخرج النصوص من كتاب الله على سبيل الفائدة لك فإنك باذن الله عز وجل تستفيد فائدة عظيمة لأن هذا ايجاز محكم جمع فيه الشيخ بين أمرين أبرز الباطل الموجود ومن جهة ثانية إشارات مجملة إلى دلائل القرآن الكريم على نقض هذا الباطل وبيان فساده نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والسبعون استعمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني اعلم ان ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا والنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر انموذجا منه فمنها قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها للذين أحسنوا الحسن وزيادة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والسابقون السابقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأمرهم شورا بينهم وشاورهم في الأمر إن الله لا يظلم الناس شيئا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود الآية والصلح خير إن الله لا يصلح عمل المفسدين والله لا يحب الفساد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تجعلوا لله اندادا ألا لله الدين الخالص فاتقوا الله ما استطعتم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تبخثوا الناس اشياءهم فاستقم كما أمرت واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إن كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الآيات وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فمن عفى وأصلح فأجره على الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وأعد لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسره على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الحادية والسبعون وهي آخر القواعد في هذا الكتاب المبارك كتاب القواعد حسان المتعلقة بتفسير آي القرآن قال في استمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني وبين رحمه الله أنه مضى في القواعد السابقة في هذا الكتاب عرض قواعد مستمدة ومستفادة من كتاب الله عز وجل ويدل عليها القرآن في مواضع كثيرة لكنه أراد أن يختم الكتاب بذكر آيات جوامع بذكر آيات جوامع مثل ما قال رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرا ولهذا نجد كثير من هذه الآيات مرت معنا سواهد ودلائل على القواعد التي سبق أن ساقها رحمه الله تعالى فهذه الآيات كلها ولها أيضا نظائر في كتاب الله عز وجل هي بحد ذاتها قواعد تجمع أبوابا عظيمة من أبواب العلم والخير والبيان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذا الكتاب المبارك وقال في خاتمة كتابه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد يسر الله ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد ومخبر الكتاب يغني عن وصفه وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم وأن ينفع به مؤلفة وقارئه والناظره فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده واحسانه وهو خير الراحبين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي وقد تم ذلك في الثالث من شوال سنة ألف وثلاثمائة وخمس وستين والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً المصنف رحمه الله تعالى بدأ تأليف هذا الكتاب في غرة شهر رمضان في أول يوم من شهر رمضان من عام ألف وثلاثمائة وخمس وستين وأنهى تأليفه رحمه الله تعالى في السادس من شوال في السادس من شوال والقواعد التي أثبتها في الكتاب 71 قاعدة فيكون بمعدل قاعدتين كل يوم من واحد رمضان إلى السادس من سوال كتبه بمعدل قاعدتين في كل يوم واختار لكتابة هذه القواعد شهر القرآن اختار لكتابة هذه القواعد شهر القرآن شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن وهي كما رأينا وسمعنا قواعد عظيمة ورصينة وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى في جمعها وتحريرها وذكر شواهدها ودلائلها بما هو قرة عين للناظر فيه من طلاب العلم والمستفيدين فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على حسن صنيعه وجهده الطيب المبارك وان يجعل ذلك في موازين حسناته انه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب وان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي وعثمت أمرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأسأله جل وعلا لنا أجمعين العتق من النيران وغفران الذنوب وأن يبلغنا وإياكم شهر الخير أعواما عديدة وأزمنة مديدة على حسن طاعة وحسن عمل وأن يتقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا أظارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمينا غفر الله لنا ولكم وإل المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي